مكتبة وتسجيلات الكساء تقدم لكم اصدارها المميز بعنوان كسائيات بصوت الشاعر والرادود الحسيني صلاح رمضان الهندسة الصوتية والتوزيع حسام يوسف تقديم أحمد سالم تم التسجيل والميكساج في استديوهات رومكو اعداد واخراج محمد عبد الله شمس الدين علما بان حقوق الطبع والتوزيع محفوظه ولا يجوز شرعا نسخ هذا الانتاج العنوان الكويت بنيدلجار شارع بور سعيد هاتف 2514996 حمد لله ان كان النبي ما تشوفو انشيع رغم الف الناصبي ما تشوفو انشيع رغم الف الناصبي حمد لله ان كان النبي ما تشوفو انشيع رغم الف الناصبي ما اتوب وانا شيعي اوبم ان في الناصبي يا المعادي كان حبهم ذنبي عنا ما أتوب وبعكس قالك أنادي حبهم كثير الذنوب واصطاب بين البريه وبين علام الغيوب وسطه بين البريه بين علماء الضيوف عتره الهادي محمد اللهم الله المجتبى حمد لله كان ذنبي حبه اولاد النبي حمد لله كان ذنبي حبه اولاد النبي حبت حبت أولاد النبي, أولاد النبي ما انا الشيعي رقم 1000 الناصر الحاج محمد للخالق صارت سفون عنهم كل ما انت خلت يحصل لا يظين والركب هاي السفينه يبشر بورقه أمين والركب هاي السفينه يبشر بورقه أمين يمهور المختار بيها هجر الذي الابي حمد lillah kan dhanbi habat awlad an ابعكس هالورقه تطلع ورقه اللي ماركيات سودا والعنوان بيها هذا لجحنه الحطاب روحها ملعونه وخبيثه ردت من الله الغضب روحها ملعونه وخبيثه ردت من الله الغضب رضيت من عالم الضرر يوم قال الله حمد, حمد لله كان ذنبي حبت اولادي النبي كان ذنبي حبت اولادي الحمد لله نزحون يا خلق عن مراتبنا وقولوا فينا ما شئتم صديق عصراط اللي و علينا يمر شبه البريق عصراط اللي و يمر شبه البريق ya jitradhaduna bil بالجحيم taqallabi الحمد لله lillah kan dhanbi يا باشر جزاهم للمذاهب تنسئ ناس مذهبهم بلاله ناس مذهبهم عديل حين يسالوني اجاوب لا اخاف ولا اذيل حين يسالوني اجاوب لا اخاف ولا أذيل انا يا رب العرش جعار الصادق مذهبي حمد الله ان كان ذنبي النبي ما اتو ما اتو في النار صبي